فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون قيل يومئذ للمكذبين ألم نجعل للأرض كفاتا أحياء وأموات وجعلنا فيها رواشي شامخات وأسقيناكم ما فرطت ويل يوم إذن المكذبين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 كأنه جمالة صفر وينو يوم إذن للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وينو يوم للمكذبين